book 2 8 in the vedas 95 95 حروف العطف 2 حروف العطف 2 اوتكيداي ona wec منذ متى لم تعد هي تشتغل منذ لم تعد هي تشتغل od nje poroke naprej منذ زواجها منذ زواجها <تصفيق> نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت odkar se لم تعد تشتغل منذ قد تزوجت لم تعد هي تشتغل откар се позната ста сречна منذ ان تعرف اصبح سعيدين منذ أن تعرف اصبح سعيدين откар имата отораке греста поредко لهما أطفال، صارا نادرا ما يخرجان منذ ان اصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون متى تتصل هي بالتليفون متى تتصل هي بالتليفون مت هل أثناء السير هل اثناء السير يا <تصفيق> نعم اثناء ما هي تقود السيارة نعم أثناء ما هي تقود السيارة telefoniera <تصفيق> هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السيارة هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السياره ليدا هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي بوسلوشا غلاسبو متتم كوبراوليا هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها نيتش نفيديم كدار لا ارى شيئا عندما اكون لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى Nič ne voham, kader imam nahhod. La mu še en, in in da me je konno Andi zukem. Le ešom šej je zeli bomo taksi, če bode ževalo. Se na se jarata užra in hi je سنأخذ سيارة اجره إن هي امطرت شلي بومو ناپوتوانيي بوسيتو تشا سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في الي نصيب حول العالم ان ربحنا في الي نصيب زاتشيلي Č bo k malo prišel Se nebda ekel in lemjeti bada karil. Se neb ekel in lem bada karil. Knjigo in, in najnovejjšodostopno verzijo najdete na naši spletni stranibukgtu deE dvojni v, dvojni v, dvojni v, pika b o, -o k 2 p i